لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَسْتَخْدُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 فَمَنَّ لَنَا مِن فضْلِهِ اذْقِهِم عَلَى مَا مَرَّتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَذَنَّ اللهُ أَنَّ لَا يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم من الطيبات أَفَتَغْلِبَ الْبَاطِلُ الْحَقَّ وَمَن يَغْلِبِ الْبَاطِلَ